بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبهم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواذ مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلاه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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأن من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما نتقى، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَاهُنِ لَوْ وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَأَى مَنْ لَمْ يُلَبَّ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً إِزْرَ أُخْرَى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 وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةً أُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَالَمَ الْأُولَى وَثَبُودًا فَمَا أَبْقَى وقوم نوح من قبل إنهم كالوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأين آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَتُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَابِدُونَ فَاسْجُدُونَ لِلَّهِ وَاعْبُدُونَ